جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول السائل الرجل يحب أن يكون أكله جيدا ولباسه جيد هل هذا من الإسراف أو التبذير سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يحب أن يكون حذاؤه حسنا ذلك من الكبر فقال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس فكون الإنسان يحب أن يكون توبه نظيفا أو جديدا أو جيدا أو حذاءه جيدا أو مركبه أيضا جيدا فإن هذا لا يكون من الإسراف وأيضا هذا الأمر كم بين أهل العلم يختلف باختلاف الإنسان الإنسان الذي ذات يده قليل يعني ما يجده من المال قليل يملك مثلا مئة ريال لا, لا, لا يملك الله يحتاجها لأكله ويحتاجها لأكل أهله في البيت وذهب واشترى بها حذاء بمئة ريال قال أن يكون حذائي جيدا هذا اسراف هذا من الإصراف ولو اشترى آخر يجد مالا و و وخيرا وشرح ذا بهذا الثمن أفضل له واريح لقدمه و و و فلا يعد إسرافا لا يعد إسرافا ولهذا يتفاوت الأمر بحسب حال الإنسان في في, في, في المال الذي آته الله عز وجل إياه نعم يقول كثير من أقاربي يحتاجون إلى المال مني وهم مسرفون فهل يجوز أن أعطيهم المال مع علمي أنهم قد ينفقونه في الحرام أو المكروه؟ اجمع بين الخيرين تساعدهم في مواضع الحاجة وايضا تنبههم على الإسراف وخطورته والتحذير من إضاعة المال فإذا جمعت بين الخيرين هو الاولى لك في ذلك يقول يا شيخنا في بيتنا دش وأنا أحاول أن أزيله لكن أمي تريد بعض البرامج المفيدة مثل برامج الفتاوى بينما يوجد من ينظر إلى المحرم فما العمل درى المفاسد مقدم على جلب المصالح في المصلحة التي تريدها الوالدة هي موجودة في غير هذا المجال موجودة في الإذاعات الطيبة وموجودة في الكتب والأشرطة وكتب الفتاوى وغير ذلك والفساد الذي يدهى البيوت ويهدم البيوت درؤه مقدم ولهذا تناصح الوالدة والوالد وأهل البيت وتبين لهم خطورة الأمر وما تجنيه هذه القنوات من هدم للبيوت وهدم للأخلاق وإفساد للدين وإضاعة للخلق ونشر للفواحش والرذائل فتكون في بيتك ناصحا نعم جزاكم الله خيرا سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إلا أنت أستفر بطولك